أَفَتَشْرُنْ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لا تَبْصِرُونَ أَفَتَشْرُنْ هَذَا أَمْ لا تَبْصِرُونَ اسْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ لَوْ هَا تَصْبِرُونَ أَوْ لَا تَصْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن تَكِينُ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ إِنَّ الْكَرِيمُ تَكِينُ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاتِهِ نَبِيٌّ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اتَّقِينَ نَارًا مَّاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كنتم عَمِلُوا مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمنوا تَبَعَتْ أُمُورِيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّنَا بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْ أُمُورِيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّنَا بِهِمْ الْحَقُّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا وألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذزيتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل نمرئ بما كَسَرَ رَهِيه وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا كَثِيرًا كما دعون فيها تأسا لا لهم فيها ولا تأسين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ ما يقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا قبل في اهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الثموم فمن الله علينا ووقانا عذاب الثموم وَمَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّا كُلَّانِ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربط به غيب المنون أم يقولون شاعر نتربط نَتَرَبَّصُ لَهُ غَيْدًا مَنْ قُلْتَ رَبَّ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ قُلْتَ رَبَّ صُوفَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ